وَتَرَىٰهُمْ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَظْهَرُونَ مِنَ الطَّرْفِ خَفِيّ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 من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضزل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتيوا يَا يَوْمَ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَأِ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ فَإِنْ أعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنَّ مَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ايديهم فان الانسان كفور لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء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 إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِي مَا شَاءَ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ